وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسلماني خوشويست حمد سباسو استعجبوا أخوائي قورا سبحانه وتعالى داري تلسل سفري قرآن سنتي بيغنبري بيشوا عليه الصلاة والسلام لخد بيجمالا دوصد و پنزاو حفت همین دا کوئی کردی نواهد. خوشه استان دیارا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو مسلمانان هموی پند عبرتا کوتی پیغمبریش علیه الصلاة والسلام هزرتي بيغمبري بيشوا عليه الصلاه والسلام لشاري مكه برو شاري مدينه و اسجيكم محطه شي جرينجا لو فهمه عبرت عنيك لجئنا مي بيغمبر عليه الصلاه والسلام ورد جيله خوشويستان ديار بيغمبر عليه الصلاه والسلام همو جياني هرنكاتي لدائيقبوني تاكو اوه پیغمبر عليه الصلاة والسلام وتا اوه لدنياج درچو صلى الله عليه وسلم اگر مسلمان خوبو ماندوب بكاتن اگاداري جياننا مكيبو لبقو لتوا زور پندو عبرتو اموشقاري لوردقري بتاي نتی لروشगारी جیانی ایماندار و مسلمان اوردا پیغمبر علیہ الصلات والسلام مزیکے سے 10 سال لشاری مکہ باغوازی و دعوت کید ببل او کنوی آئینی اسلام بو او برنامه خوی گورہ سبحانه وتعالى بخلجي راب قيل ديار اللو شهد صالة سي سالي تماني پیغمبر عليه الصلاة والسلام بدعوه و بانقوازي نهاني و سري بسر برت پیغمبر عليه الصلاة والسلام فاز أوي كوا اعلاني اوه كركبه بپیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم بما ویسال تنهاب نهینی باندوازي خلچ دک ځا خلک اچيله ده ورکو خلچ باور یم تهینا وای ام سه سال به فرمانی خوای ګوره سبحانه وتعالى دیار فی غمر علی الصلاه والسلام خوشو ويستان كاتي ببي رب العالمين نجل وتوا هر كاتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام ويشتي حلويستي درببري يا كار انتظار انتظاري رب العالمين بوا كاتي اخويا سبحانه هو فرماني بي بانقوازكي بآشكرا بخلق رابقيني تيغنبرك عليه الصلاة والسلام فرميشتي خواي قوري جيبا جيكا وقو خواي قورا لشورتي الحجر لآيتي نواتو شواردا فرماني بتيغنبر كد عليه الصلاة والسلام فرموي فاصبع بما تؤمر وأعرض عن المشريكين أي محمد صلى الله على محمد او فرماني ايما بتو كردوا او برنامج ايما بتو مان راگيان دوا فرمو بخلشي رابگينه باشكرا ذات پیغمبر عليه الصلاه والسلام خلشي كو كردوا بتايدتي خدمه نزي كان اشراف كانوا گوركان قريش لما كبا دنشتن همي كو كرد لا يوجد صفاء النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون هذا ويقول أخوائي أخوائي أخوائي لآياتي آياتي دوسة وتشوار دي الشعراء فرماني ما عليه الصلاة والسلام فرمي وأنذر عشيرتك الأقربين يعني أي نبي صلى الله عليه وسلم خزمو کسو کار نزی کانی خود اگا دار بکوه لو دینا نویعا اما لسورتی الشعراء آیتی دوستات و شوارده اگر بوتو خوشوشتان توزه هلوسته بکن لسرام آیتا پیروزا تناشا ام سورتا بکن دبینین خواه گورا لم سورتا ده. دوست و سيزده آيتي فشتر باسي جياننامي زور لپیغمبراني بو پیغمبر کردوه صل الله عليه وسلم سلم وعليه مصلاة و السلام خوالم شورت اللس رتا دا باسي جياننامي موسا پیغمبر مان بوده که سلام اخوه قوري لسلم لگل فرعون دا لگل امتا غتا لگل اوكسي كده داوا اخواتي دا كرد چون تک جیرانو چون موسا سلامی خواهی گوره سربي بی برنامه خواهی گوره پی راگیان بسی نوح پیغمبر من بودکا که نوصد و پنزه سال بانگوازی قومکی کد بسی ابراهیم پیغمبر من بودکا سلامی خواهی گوره لسر همیان بیتن کچون لگل انبر پرستانه زمان قوم و قومی خوی و بتایبتین زیککانی و یچه لوانه باسی څومبنګوازي کړونه باسی زور قومي تر د کا خوای جوړه لم صورت ده باسي عامه دک باسي باسي ثمود دکات باسي اصحاب الايكدك اما همول په ژو اتی که خوای جوړه فرمایشت په پیغمبر بک عليه الصلاه والسلام دعوکه به اشکر الله بکاته امما ماي اوه خوای جوړه رميته قبر دكه عليه الصلاه والسلام بويا زنايان مفسره رحمتي اخوي غورال لسربي ضمن سوره الشعراء زير رميته ديا او كسانده كاتوك باعي بان جوازن بوراي اخوي غورال فيستر فير اند كات شون سفر بغرن شون اران بغرن شون دعوك الله بكنوا ازاريك ككمكانيا دواندا څوم تحمل وکړ ګوخه ګورا پاجي امام او هو پیغمبرانا اظهر اللي پیغمبر دک عليه الصلاه والسلام ګووي اماده بيو ام دعويا دفرمي وانذر عشيرتك الاقربين پیغمبر عليه الصلاه والسلام خلک کي لست چوي صفات کو کردو روئتي کردن فرموي وكل لوحه حديث صحيحك امام احمد الحاكم وابن حبان رحمته إخوائي قوليها أن نسر بروايتي ذاكا في أغنبار عليه الصلاة والسلام خوش وإستان فرموه قولوا لا إله إلا الله تفلح أي خلطنا ورن سر البازي لا إله إلا الله بوأوي سربك وانسرف راذبن توشي باختياري كامراني خوشي بالدنيا ولا قيامات اغادر وكا پیغمبر عليه الصلاه والسلام لو حد يسولف معيش تي رجله كذا فرمي قولوا لا اله الله تنام بس اواميه الله بل ام جيانو الله ما عليه الصلاه والسلام دعوات غبر يكن يتحدث والسلام الناس أي قريش أي خلجنا يجب أن يشترون إلى أسابتنا أخواتك ترمياتنا سوى لا أفتحنا ندعوه ونسأل لا إله إلا الله من أجل برنامى لا إله إلا الله يجب أن يكون برنامى جياناً تفلحوه أو كسلسر كي تدري لا إله إلا الله تيكلب بيتم لا إله إلا الله لكي خينو قوشتو جياني روجانوها السكوتي تيكلب بي فاشان فيغنبر عليه الصلاة والسلام كفرموي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فرموي تملكوا بها العربة وتدينوا لكم بها العجم فرموي بلا إله إلا الله ببرنا ما إخوة قولا بإسلامي كبوتناتوا أقرهاتا شننه او دینه کې قلب لګري کارته فکر لسره برنامه رویشتن فرموي عرب همو د ته څردستي اوه عزمیش کې بغير عرب لحادثات او کده فرمي عزم مابستي غیر عرب همو اواني تر فرموي عرب او عزم همو د نشردو صلاتي اوه امال دنیا واذا متم كنتم ملوکان في الجنه اجبشمه الا سلاه الا الله او دبنا فتشال بهاشت سلفرز دبن سركوتو دبن يا لو شنه بو ابو لهب ما النبي عليه الصلاه والسلام قلت يا لا تطيعوه فانه صابئ رولك الككك ان العونه قلت جيرالي مكن جيرالي ماكرن صابع صابع يعني الذي يغير دينهم من دين الى دين اخر يعني ابو العبقه تشيكت محمد صلى الله عليه وسلم ديني خوي جوري ولا سديني بابو بافيراني كبفارسيب واواجهنا واحتصر ديني شي جيرالي ماكرن ده پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي اللهم إن شئتا لم يكونوا هكذا فأنت أخذنا يا أبوالي بكر دابا ويشتنا سير بأعوان ندب بل خوشو لا إله إلا الله من هجي فيغمبر عليه الصلاة والسلام لأكاتيكوار ربعي رزايخوائي قوري لسيربي نويناري مسلمانان بو شو بلا قائدو سرکر دیفار سکار روستم لیبرشی او هاتون تدین اکتان اینا وچیتان دوی دعای چید اکن فرموی جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد فرموی او هاتون دین محمد صلی اللہ علیه وسلم او برنامه اسلام بو او خلچی لعبادتي تنخواه خواه تنخواه مزور رزقار بكين بيانه أنيما صر عبادتي تنها خواه سبحانه وتعالى جاء في عليه الصلاة والسلام سنغسل اوه لو دعوه بردوامه خلجة تنخواه رويتك خلجة تنخواه باوري فيهنا هر لبياو هر لآفرت هر لمنان هر لعرب هر لاني ترعزم خلج يزور بأوري ببيغمبر هنا عليه الصلاة والسلام ببيغمبر عليه الصلاة والسلام بردوان بولسر أمر بازا حتى أخوة جورا شتية شتيري لويست ديارة ببيغمبر عليه الصلاة والسلام خوش عشتان هر دعوه بانجوازي لمكة فقط عقيدة نبوة وقتها نقن لمكة تنهى عقيدة كردوة بقد تشيرها قيان دوة تنهى توحيد ناهر اول نبوة بدليلي يا أستاذ زور بالقبل هيني نرى عليه الصلاة والسلام زور هنقاوي تريها يش هرشاري مكة وكوكساني أستاذ في أغنبار عليه الصلاة والسلام تنهى بعوكر دولة مكة تنهى ګيامن د یوక్త فرستیو وبخلچی کله مخته مخریچی اوبوه خرج لا خرافات او بدع او فروپوت العقيده او رباور لشريك او اوو بو خوای ګوره تمع او اي شي بو نا شتي 3 شکر د پیغمبر عليه الصلاه والسلام نو خو شيستان ام کهستا واسه سيرت پیغمبر دکنه عليه الصلاه والسلام دا به فهمته چې څه مې شيری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې انه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او یز قاللی چې انه نو پیغمبر علیه د کوم او درسلی اوربګرین فندو عبرتلی اوربګرین تنابو جوړا نو نیو کوتیرات په توبتی او عنی او بانګا د کوم وقای دوره په توبتی او علی کا اوانی اګادار جوړا نو شریعت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تناجر نو و کوتیرات ما لا يوجد القرآن لقد كان في قصصهم عبرت لأولي الألباب خواهد فرمي جيهاننامي پیغمبران صلى الله عليه وسلم خواهد قولنا الله سربي عبرتو پندو عموش غاربو بو مسلمانو اوانيكوا خواهد عقلو بيرو روشن خواهد ناسن بوهی پیغمبر علیه السلام خوشنجتان تن هنگایه چی ترشی هاوشت خریجی تن شتیه چی تربو هل لشاري مكة؟ لقل بانقوازي باكتابرستي؟ لقل بلوكتنا روشتو أقلاقي جوان؟ لقل اوه ما لو بانقوازيه بلام خريجي شطي تريجبو تج اوه هدرت بكاتن لشاري مكة برو شاري مدينة؟ بوه ايما اقدمانو درشي لور بقرين في ويستا جيل امام مالك رابقرين رحمتي خواهي قوري الاثربي دفرمي لن يصلح آخر هذه الامة إلا بما صالح عليه أولهو إمامي مالك رحمة إخوة قرأت أخيري أو أمتا ساقنا بيتم توشي صلاح وخوشي ما بيتم حتى أنه قرأت وصير أوي كبداية أمت صلتاء أمت لسر سبونا في أغمبر عليه الصلاة والسلام كانت أخيري أمتا كم دبي بحقتا السيفرق وغروب كو قومل لا ينبرسي كفرموه التنهي أكثر قدسي تبهش أواني تربو أعجروا ذهنم الخواحي في إصمامك لأنك أمانة شئنا كي يغمبر عليه الصلاة والسلام فرموه ما أنا عليه اليوم وأصحابي لروايات إذا فرموه أولا من إيسا لقرص صحابكان رضا إخوائي قولي أن لسر بيتن لسر سيمة ده بآخر إجلس الأمبي أجر لا كي يغمبر عليه الصلاة والسلام ريد ذهنمي بيبشان داود دا فرمید دره براو جهنم در اون اوانی کوا پج دره باز کای من مکان کژ یان نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قینینا و پی اوای کوا وکوتیرو کو حکایات دی مستبین کایش تفند عبرتی لور بغلین دنا حال ما نره او آدبی حال ما نره آدبی هرجه نستدبن فرکوتنا بنو سرفراد نافن وک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرموی قولوا لا اله الا الله تفلحو یا چې لوخه باندې پیغمبر علیه صلواۃ و سلام لوه انګانی پیهڅه پیژوهه ایزراته وکړه له مکه بو مدینه ګران و دوه جغرافیایي چې شیا ورته بو او بیکه بنشتماني مسلمانان اما خالق رنګ خوښ ورسته پیغمبر علیه صلواۃ و سلام هرله مکه له بداایتي دعوکه له شونه د ګراه بیکه بنشتماني مسلمانان امن اجتماعی مسلمانان نیا کفر تایده خوان دا صلات بی؟ اما خاچی مسلمانان نیا کفر دا صلاتي بس ایماندار دارو مسلمان دا ها بیتنی؟ نا! پیغمبر علیه صلاة والسلام دا قرار شوینه شاره، بنده، لاده، شوینه بودوزه تاویدی که بالا اجتماعی مسلمان، اگه داریز با زر زرانجه من لده بیل دجملان و اسلام ganza kan man muslimani o sawafarwarda lekin wa ba joan ba dan gwaya paigambar alayhi salatu wasalam ko chikr dua makkah bo madina fa naala barwa obwa raik dua tsaawun khalka kala wanda da salati nawr o ishtwa nawaniya waniya paigambar alayhi salatu wasalam da salati shehab ba awanda btwari bargari la khobka balam في غمر عليه الصلاه والسلام سفره شكر شو بو شار طائف بو, بو اي كتشي كوب كاتولندري شويره اعمد بكات لوجال رجام بت بو اي بكال اجتماع او شيوخ او شنه غنزاو نبو بو اي في عليه الصلاه والسلام حول تريدا بو اي شوله تربدوزي توا هلثروتابا عليه الصلاه والسلام لبرتريس زيرتي مكن اوني شو که تاسو به نو بترسي زته امکان شو چې تریز توبه ته به شو هزار او ندار به صلات بي ولما اوني له پیغمبر علي صلوات و سلام په زو او دوه هجرتيان کړ خواند صلات بن يچې لوانه امام عثمان قرئ افال لا <سؤال> اشخاص قريش به بيشت به نو کوله تر سالو شاري <سؤال> مدینہ <سؤال> مکه مزيبه لي برو مدینہ يچې لوانه جعفر قرئ او فرزاد خویو قولی له سيربيز ادراتيك اللهم حبشاه ادرات بما ما اني او تو بدرسيله شوما او شنو بجيب لي ما بو اوله بتي بشوني بكاي بنشتي مالك خات دين الاسلام شريعه الاسلام برنامج اسلامي وصر تطبيق بكاي خليك شويه قوتود بي كاميراتنا وشاهديننا وشريعه تحكم بي ضاع خاتنا اسكم سلماني لهجي كل شئ انه اگر حكمي خوي قوري لي جبه زين نكره با هزار سال شلون استاذ مسلم ما مو بن لكانكم مسلمان حساب نكره بخانه مسلمان حساب نكره ما بال تحكيم الشريعه خوي قوري سبحانه هو تعالى خالد پیغمبر عليه الصلاه والسلام هر لما كهوليدا فازوي واشتشونه بده زيته مدينه فرورده كردني كادري ساركده يعني البيغمبر عليه الصلاة والسلام هر لمكهه ولي اويده لنا قريش تنكسه كي كي امام اوبكر امام عمر امام عثمان امام علي كان لغنزان كان لريستوفيا ماقولان همو بومبا مسلمان البيغمبر عليه الصلاة والسلام كي قياندن فرورده كردن. كردني بساركرده هو اول روجه روزې د کټه کده څنګه وناو مشتي مانی مسلمانانو د جغرافيو او شونې کوا ویشتي خوای ګورې لسره کبو په مدینه کټه کده څنګه خلک چوانه ویل غلیان دي بو, بو پیغمبر علی صلوات و سلام خوشوشتان زور حوالی ده هم بو پیدا کړین شونګه هم بو پیداوندو پر وړه کړین ستر کړډکان كبو ببيغمبر عليه الصلاه والسلام 12 سالمو بيغمبر عليه الصلاه والسلام ببو ببيغمبر بيغمبر عليه الصلاه والسلام بي ري لو ذكر دوخر تشي شار مكه لنزيك, لنزيك عليه الصلاه والسلام لجر خلتانك كايشاري مدين اما بيعاء يأخذ فيما نامي عقبية كمية بطرية وان ذاكس هاتم كدان خزرزيبون دوشان اوز بون العشرة اوز كامدو عشرتها بناو باقو لناو شاري مدينة هاتم بيعاتي انداء پیغمبر عليه الصلاة والسلام بوم مسلمان پیغمبرش عليه الصلاة والسلام امري باكرتن بقرنوا خلق بانقواز بكم بو اسلام داوا لو خلق بكم ببن بمسلمان صاله دواميان بلان نعمه پایمان نعمه اجتری لگل بستن لگه اهل شاری مدینه تا حفته و پیز کذبون زانه رحمت ایخوان لیبی بلان حفته و سوان پیابون دوشان افردون پایغمبر علیه السلام اوزاره توازه پیشکوتنی لپایواندیکهنه فرموی لمودوا بو خوطن نردابنن نقابا دا پیغمبر علیه السلام که فرمانی پی کردن لنو او تیلو برابانه لنو مدینه بون دوان زن و قبع یا خود می مریم بو خوین دانا نوان لخزرت بون سیشان لعوز بون کلوکاتی او شکان کمتر هاد بون نو اسلام کمتر بون دا پیغمبر علیه السلام پیوندی لگل بستم دا ایلیه کردن بگرونه و خلچ زیادتر بانگ بکم بو اسلام اما ساله پژاوی پیغمبر علی الصلاة <سؤال> والسلام قدرتوا کوذ بکاتن لما كبروا مدينه فيروز پیغمبر علی الصلاة والسلام كاتيك لما شار مكهو بللوي بكرو لشونه كامادي بكبود بيبلشتمان يا مسلمان پژاوی اوی شاولدان بو بود دا مزراندنی قوارعه چی سیازی یا خود دولت دا مزراندنی دولت اما انا زور بغلط تیگه اشتونا اگر بلن اسلام پیواندی بناو بازاردانیه اسلام پیواندی ببرو بردنی ای شکاری خلقدانیه اما فکریه که لناو عقیدو لناو دیانتی نصرانی هاتوا گواه دین تنها پیواندی بما بین عبدو خويي القوري سبحانه وتعالى پیغمبر عليه الصلاه والسلام ويشتي خلشي يتبغاتن دينته هبو او 100 خط في فروده بكاي سبحان الله سيد كتب رحماتي خويي القوري لشربيتن خوها شهيد حساب بكاتن نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد امكر بيعو ماجو ام مفشي قرانا ام, أم ذا نوتي اما دوننا شيء كواه روحي قوين كبه قرباني اسلام بر بعضي عليه الصلاه والسلام امكلك يا ام جو جيل رابع من بعض زي عمل التفسير كيف ظلال القرآن بعد فرمين فليس للمرء أن يكتفي بإقامة الإسلام باقامه الاسلام في نفسه بل عليه الاجتهاد في اقامته في اقامته في الاخرين ايضا ومثل هذا الجهد يقود في النتيجة إلى اقامه الإسلام في الجماعه بفرميه مسلمان بويني وتناخد بباب السلطان اعكارو رؤشتو اخلاقو بباب السلطان وكتايفها لا بفرميل سري واجبها او بخويد الزاني بكچي و او دينيك حياتي خرج لا غدار بكاتو دا اگر من توم لا غدار كردو توخو چيتر بفرميكلاتا وايله دكوملگه جماعتي كومله هميان او اقلاف وروشت وهره او عقيده بربا ورجعنا عند اما اسلام وابوا تناله بر قوي بالنبي عليه الصلاه والسلام لما كتر ساوي جيتي مكردوا ونفوه عليه الصلاه والسلام تموح او ابوا هوى املي ابوا بفرمان خويجوره خواريب ومسلمانات درز بك فايش ولا شي ديار كرم پاج اوی چنسرکل دو قائد و قادریتی پیگایندو پرورده کردن لپاج اوش دا هولی دا کوا قواری دولتی بو مسلمانان دوریز بکاتن اما زور جمع لیده بی لم رو جانه لبرنامه لتلفزیون بو باسده کم دلو پیغمبر علیه السلاة والسلام ما معناه وما ما مسته چی آینیش بو بحساب دلو پیغمبر علیه السلاة والسلام لشار مکه الف صلاه ساله هجرت یان کردو د هندوچین نارو حبشه هنده په مدینه او پاشان په خویو را کړم بو ګو زور لسر بو ترساون امحاش ولا مقام پیغمبر علی صلوات و سلام چې لکه برزای خوای ګوراله سر بی تن تو تمشاکه رجعه پیغمبر علی صلوات و سلام پښتو کعبه پیروز دا هشتى لمكتبه ايمان عمره زا يخوي قوري للسر بي هاد مولاي فرمو اي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ايما السر حق نينا فرمو بلعي فرمو اي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ديني ايما ختميه فرمو بري فرمو اي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام اي بو عليه والسلام عليكم ارموه اوازوار عزالة كان يعني ما بس ترزنه بوا حاشا لمقامي عليه الاسلام عليها و اشتواني خواه قوري لقلب و نترساوا اوازوار عزالة كان آلام ناقرن و اشتواني قورا بم شئ اميه فرمايشت خواه قورا رب العالمين بم شئ اميه ذا دني دادانه و دنيا دادانه دا دي فرموه لفيش ايوا ايوا حب وهماويتي انا بردينا كي راهان قرتوها لتوقي سريحتها مني بي بمشار كديتي ان بدو بشرا واز الدينك هنا اما صحابتي غنبربل عليه الصلاه والسلام لبيعي اقباي دوم كتازه بس ماكر حتى وكزكس هاتم بيعتي عليه الصلاه والسلام اما <مانا> نه دلونه امامت تر سلوګونه به جای لره وګرن حتی پېڅک مسلمان بون خو مستوی ایمانو کله ایمانی اهلی مدینه وک اهلی مکه نبو 3 سال بو اهلی مکه کز پیغمبر پر برون علی صلوات الله بار یا هناب شته چې بلګنويستا مدینه ارهمه بون له وختي بل امجول بزن چدل او چې بيعت د پیغمبر علی صلوات الله والسلام دازمه یې مریام بو خو ان دا رسولنا پیغمبر يك عليه الصلاه والسلام فرمي علي عليه الصلاه والسلام تمن زيتسي على سر امبي عطا ام فيمانه عليه الصلاه والسلام فرمي دوشد الطاعه جرايل بك لحشتك كفيت اندلم مواجب شرشانين مسلمانك والنسره ده بيشري شنبخا اگر هات دبی چون بو خوطان شرده کن لگل خل بومنیش آوه شر بکن چون برگری لخوطان اکن آوه برگری لمنیش بکن درازی بون پاشا نکا بزان غیرتی امزیلی کمت چون بوها فرمیان ان شئتا لنمیلن علی اهل منا باسیافینا غدا فرمیان ای پیغمبر خو علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه ما ترسی، ما ترسی، اگر حزده کئی بیانی همومان اوحب بسر أهل مكة دادا كان لنزيق منابه الموسمي حزبه ذا في عليه الصلاة والسلام لولان دا فرمونا لم نؤمر بذلك خوا فرماني بي نكر دي نبوة. ولكن ارجعوا إلى رحالكم فرمونا بقرنوا برونو أو دارش بوشاري مدينة حتى أخواني قولوا ويستي لسربي يعني في عليه الصلاة والسلام دي هادي نكر دي عليه الصلاة والسلام بوشي ويكا قتال ما بسمع الشر في غنبر عليه الصلاه والسلام تنها دعوه بان جوازه الدنيا عقيدتكم ووكوابل لبرئه ونبوته شنو بك في غنبر عليه الصلاه والسلام هاشا لمقامتي غنبر عليه الصلاه والسلام لبرئه وايش كان خويا جوره حتى في غنبر عليه الصلاه والسلام خويا جوره امر فينا كردين هيك شن جاوي شي في غنبر عليه الصلاه والسلام هذا شهر مدينه مدينة ناوي يسرب فأشعر كفيغمبر هذا عليه الصلاة والسلام ناوي لنا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ناوي لنا شاري فيغمبر عليه الصلاة والسلام دعي بقرابة المدينة المنورة يسرب هم عربي تياب هم جولكي تياب وهم مسلماني تياب كفيغمبره ناب صلی الله علیه وسلم لری اوانیک ته تشو مون بولاو باورونه نابو دوه شریتی گورایته دا بو او سو خضرت اگر ما بهشت خوای گوراله خدبې د حياتو دا باسي هنګاورتان تر د کین ک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لنو شاری مدینې پیغمبر بو د نظرندنی او قوارع بلم اوشته چې اشکراو بل جنويستا خلا پیغمبر علیه الصلاۃ هم وشتتی شتمانو به مسلمانان دا بنی شوونه جغراف اماماده بک و کادرر و سر کردش پر ورده بهکتن وه حولش بداتن د مزرانندې او دوته فمه هنگای بهتن لخوای پرگ دپارې نو دلیاه بخداه لو خاې ناوه جوانەکانوصففته پی دکانت به افو خود افو ما کوی بر رحمی خود رحمان پ ب کوی دیینو ایمانمان سلامت ب کوی یاررحم راحملهمردوکان ما خشببي شفا به نه قوشەکانمان بري جنو أسيري مسلمان آزاد بكي زندو كاماً إصلاح بكي خدا مسلمان لهر الشويني هنا سريع بيخي يا أرحم الراحمين بشتواني مسلمان بكي مدد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يشيتي برايتي وخوشة ويشتين يجريزي لنا مسلمان وأهلي او باورداران زيادر بكي يا أرحم الراحمين قلم عفو خود بشر قناه تاركان مدابيني يا أرحم الراحمين لما خوش لروج قيامات ببر شفاعة پیغمبر مان بيخي علیه الصلاة والسلام لسل حوزي آوي كوسر بدست مبارك پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرعوا لو آوامان نوج بكي كذا فرمي عليه الصلاة والسلام هر يجيك فرعشي لي بخواه هتا هتا تلونا بيتم يا أرحم الراحمين لما خوش بي رحم ما بي بكي دين لإيمان مان سلام مك بكي حاكمات عادلي مسلماني إيمان داري موحد يكتابه رسماً بو بنيري بشريعتك محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام حكم مانا نيوان دابكا يا أرحم الراحيمين اوانيك بو ديني تحول دادن بو سرخستني بو بلاو كنوي يا رمتي دريانبي بشتواني يانبي سريانبيخي خد اي قورا اوانيك واضجاتي اسلام داكن لجير هر ناويت لجير هر مسمياتك يا أرحم الراحيمين لناو يانبي بشتواني, بشتواني. بيانك عبرت يا أرحم الراحمن همولاك من التوفيق بكي بو قياندين الدين كيخوت بقلشي يا أرحم الراحمن باراني رحمة مالو بانيري يا أرحم الراحمن باركاتو بيتو قوشي بي بأمتي عليه الصلاة والسلام له رجو هنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين إلا في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد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 وكو شرع واد واتي دقمن باور موال واجب لسره هموم سلمان ولا مي حبيبو انشتانا بيني من در عاشوره للي اهل الرافضه بيانداو ترشي خلق معناي ترشناكو دور لديني ورغتوا كما انزل الله بها من سلطان اما هتا استاذ مشكله منيه اهل الرافضه او عينيكوا ام عقيده وبربه وربوطه دور للاسلام يعني بكم ما كم زندودكم و زندويكم و هرتي ده كم مشكله منيه بل ام اوي خطره بما لهؤلاء ال سليماني لما شاركاني اهل السنه ام مناسبه نه ام یا با ما که اوان بیا دی ته دغم بکرته ام هم مشرینو کمیو سوچیا بو د صلات کردې دا هرچې لا د هرچې او هرچې فرمانی پې کړو یعنې متو هافری داون هم به ادبیا هم نه زانیو نه فهمی درکوت نه ولدين بوزنه انی مع الاسف لوقا اينه سواف کرا او اينه ملاما بینی بخول ماو اهل سنو زماعتا زلائیم بو یارمتیان داون اوقاب یارمتی داوا خلچتر یارمتی داوا خوی ام گوتيان ما مستعین ما مستعینی آینی گوتيان خوز ازاین بداتو یارمتیو هاکاری امیان کردوان اما کمیعه هم بو مستعکم هم بو حکومت هم بو اوقافو وزیری اوقافی لپیش همیعه تخوب اسلامیشتو داگار كاذا إذا لنا أهل السنة الزماحة أبرى الله بأخلاق الفساد يا بكره أما كاذا أذكرنا هذا؟ تخوى إمام حسين رضائي إخوائي قول رئيلا سربي أمكلا تخوى موجود في أي اجتباميها أما تخذها أي مخالف قرآن مخالف سنة پرغمبر عليه الصلاة والسلام أزياداني خلقا هاتوا ها هوا رشت بروا خرافات بدعا إنسان لدين عم عم لدين مطلقا. اما زور لوه موزیک انسان له دین دربته هیڅ ګمان ترنه بي رافيزه اوانه باور یې په بشته نه اله دین برچونه پیوند دا هیڅ به اسلامونیه تفري مطلق هیڅ څنګه به اسلامونیه اما کئ کوړای دا هوار کړن به وو شخصک روح کړن له شخصک اما کئ خوای ګوره پیغمبر علیه الصلاه والسلام اوا فرموي قولوا لا اله الا الله هي ری بیت رو له شخص څنګه هغاري اما څنګه همغه د صلات زاري سويمې ده نو همغه خلک که ځې له بځدار بوآ ملائمه لبافي او بر دفاع له خواب کړي یي چې روزل روزاک څه چې حكي کړو شرمناه په برابر پیغمبر علي صلوات و سلام یارماتي ان به ديني او اخلاقو می اما کهیل دین اخوهی قورا هایی ما مطایعانی؟ اما علماء السوء لهم کاته هبوه من ببئه ادرطه ما قنباسی ملاده کام ملاده که ایوه نفرن لنا او مجتمعه نکهمترن نزیاترن کاته زیاتر دابیتن دزبدینه که بگریم کاته قورترو بر رئس تروبا ترو برستبدابی دین بلاو بکاتو وحب بخلق بره بس مع الاسف مع الاسف ما لاقوا ساك اي وانا لفنا ديوارش زميمامو شتاي رباعين زميمامو دكري بنخوازك دكري كاليدين خو بخلچو مع الاسف ما سنتي هنيا كردينا بيدعاء بيدعش هنيا كردينا السنه ماموسا اسما مو سره تی ملایتی بو تا کسبت راستو راستو تم له کثابت اگر ما عاشق نوب ملایتی ناکا لبر ما عاشق بخو د چرډنی منبالي بنکا بخوا قران جهانیه همو پیغمبران برکم تما شه وکم 25 پیغمبر خو له قران ما وی نهون باس جهانیان كا دکا تا ته کم پیغمبران صلوات و سلامی خوږه وراله سر بي ان اجري الا على الله دلن پاداش مون له لیوما نه بلعم تو کاته کوا سر شورت بو طارو پورو کساب به کسابه مهنه او او کاتي او ضروري ل دروز دويتن او ملانين ل دروز دوي لاخر زمان ببيع متمله پنز ما تر قماش سپي بکرو ل سريبکا ببيع خو اندب بده شهاده ببيع و لك زمان ما مستايي چ رباني بهشت بي بو كنيمه حروشنه به هي ملهه ساخه تكسيب هو استبوبه ملهه ملهه ساخه ريمو هو استبوبه ملهه فطوازنه ملهه اساخه قصاب هو استهاتو بو بابا ملهه بو والله له شوني وقرب معناه بو هند 200 د ناسم اقره بولان بول باز تک لسمين بري پیغمبر علي سلام الله و سلام بس اشاره د کنا ما ايوها بلشاني خارج بوها يسأبوها بملاء هل سأعقيدة كيف يشتري؟ بابا علم بابا عبد بناو دا كيبا قيفي قوي ريايا هميان بابا ريايتان بابا ايلا تلفزيون بشأن بدري خلق دي بيلي حزكا همو ايواران برس تساي اوبيتن بابا اخوانيا بابا ايوبين بشي او همو علما؟ حدث بسيارية تلكية التلفزيون والساتة العيد والله مدداتها بابي عوية الوصفة كورا كوراب وصفة ام امام بريزانة امام مالك رحمتي اخوة قراري رسار بي دولار هشتاق بسيارية اللي يكتل الهار هشتاق بيوتي نايزانم ما نا. خون باقر نايزو تغنم بوتو من نايزانم والله مدزموها من نايزانم تو خواما مستاکتان لسر تلفزیول و رادوه لمحاضره و لکور و کبنو جنبا بلحکوم من نازان من پسیارا بیبان بابان مستاکتان چی تر همون بوریایا همون بوریایا سرورت و سامارایی سی تر لیا لدو عوض اگر خانی بوکنی لدو عوض اگر ساره بوکنی ساوی لدست آشه حیزه بر پرسه دو که دو دیناری ني ما كذا كيف او دسرين فتاكذا كيف او دذاك بفرطولا ملا دناس ميوز دزانن خني با فري خلق كردوا بس بزكات صرفت له ملا هي اوج دناسن ساري با زكات صرفت هي خلق كردوا ملا هي اوج دناسن لما لون قرايا با زكات صرفت ريكدوا اما والله عيبه ملا عالم فكما عليه الصلاه والسلام دفرميه العلماء ورثة الانبياء ورثوا مراد غير تيغمبرانن بسفاره لك القور بغري دايو فارب بو بو دا عليه لقال أمهمنا رواية لهم لقال أمهم بأدبي بأعليا أجل أخوان كردو بمفتي ما وصلا أزاني أما بضعاني أما سنة شتايا ننا سرعها ننا كتاب حكاية كوانان جنية لكي رب نساني قد يمز أغاني في روزن دا فيرمان كاتي كشتان ودجيران بخوانانا أغاني ما وصلا كردوتي بشرع بشرع, بشرع د اصله او تاسو په ځکا ما مو ساوړنی دا چې نه اندره او ما مو ستایته به څنګه تا بو خوای به منته من بو خوای به كم څه جمله تو یا والله بو د دې بو, بو تانځه جار مو به بو وور وګورم چون چې اما زهره هریا چیز نه واستکه نه نه څملې او ابزان نن لكن دوارو نزالو نفهم بوته وبعد ذلك يمكنك الحافظ القرآن من قرآن قرآن همو حفظه او بعد ذلك يمكنك الحافظه لذلك يمكنك النجرة دعوه بكي بدعا تسي دولدين فارقو كرواء حرام خور صحود خور لوتانا جرمو لا، ما او بعد ذلك عفرات خدا عفول بكار لگر همو مسلمانان بردما موصر سلمان شرع من شرع دزانم. اگر دون سلمان بوم، بوطیا پیش دکا ام دنازبی بینا و بو مالاوه؟ اگر تم ناوالا پیش دکا شرع، توبشان ام دکا من بشرع زواب دادم اوه دبی شرع چی ده زانم؟ اگر بی زانم زواب دادم اوه اگر نشی زانم دولم اوالا ام پینیه یا کاتشتر د بگر رمیدو علمکه، یا برول ما مسته چی ترک پرسه اگر تم شرع اشتوانیه بنا ځکه د وجه له ترکل بوسر ګورده او په تاسو له ځرمي عذلیل وبکه خیرایله وبکه مې بنو به ماله بیر دې به ماله او چې په شو چې الله مسو معنا نو وتی ای بو ما وسفلان بلاتندبی بي به تو به ماله ته اخر سلام له ماله وکړه توا ما امدینه ما اكيده ما علم اما له سلکسان د کتابه سلکصه کله خپچو بناصم بابا ما نه بناصم وکړه ته وګورم په فيه كنينو، ثقبتو، قشمرياتو لباش هموين، اذا شعور راجل لبدرقى بارقاح زمي حكم يا كانن برپرسي بيس، بسن رومتي مازده كان، بسلم ليده كان لزيانو لتازيانو مناصباتان بخير به ماماستافران، بخير به كاكفران، بخير به به رئيزم اما كي مسلمان تخوى عبنية ما مثلا شوانا دابني شمالا شو من قرآن و سنتي عليه الصلاة والسلام لنا ظلم دهابي بو إلساني فاحساتي كيس هل بسموها تخوى عبنية تخوى القرآنات سندا فرش بوعدها سنها بمتاعكي كمي دنيا دي فروشي دعمانا فيما بونا خوش وستاني كرد يسا واي مشكلة هي لقل آخر هرملى امانه پروردك دوه هرملى ما نكف حتى وايل <سؤال> هاد بربسكا جروي ايستانات فيش مان جيره وا ما مسا صلات <سؤال> من النبي تن ملا اي ونب النس من بركان دان تاغو اسمو شویلې یو كون لباتي اورول اکوام کا بزانې چې ما غلطه تصاعد شو کېنوا بزانې څوسل ما کې د ترچوب کینداری شته نه کېنوا اخر یې چې اگر نه بکومې د بیمرادای کوې وکاتو بزانې تصاعد هوا ورته مې فکر به وځلو بینی لکه راغه و بيدینی خراپ کاریا خو ته هټه خپل اکواد کې خله مشوره لا روخ وادك اعتقلك وادك اعتقل اسلامك اهم بلا ونصبه ظل بو نا يمنا لك انت الاولاد ابن محمد واحمد ومحمود ادناي تشلي ابنين ظليناي كردي لابنين قسم اخو اجناي نصراني تشلي ابنين نايري امكسبك پیغمبر عليه الصلاه والسلام دفرني خوي دوره خوشترين نولكني عبد الله يا عبد الرحمن لفاظه يوم محمد صلى الله عليه جلينا من عنكانت محمد احمد محمود اي نايتي لابن نايل لابن شي هاي الله عليه وسلم اخر عليه الصلاه والسلام لا الله ام زاهليتونا فهمي للرجل الرشيد الروقان دره النفيده ا فاو دو ابقسي او لا دره بال اشتوا والله وان بيتاك مننا نبواك ما مشر لا قرقوا لا قال عليه الصلاه والسلام اوي شر لا قرقوا بيغمبر بكاتن بكا بكا بكا عليه الصلاه والسلام ما مشر خ وترينها خد بيني وا خد بيني وازم فشقت بزاني لديك بزمن بزمن نزل لك بزاني مثلاً رب العالمين قد تكات بأعب رب وجيان تنتان, تنتان لو مشؤولانا خواة صور رزيلي كدن كدجاة إسلام وقرآن وسلطة فيغنبري عليه الصلاة والسلام تنتان دين روتو متتان دين قوي خواهو بساي خواهو دوار والله سمعت زد توكرة بسرد بسرد راوعة هو الأخواب سنتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام زیبا زیبا کن ملاو چاکا و خراپا لیگ بکنو و لیگ جدا بکنو و لیگ چې بکنو و بابا حریشو اکر سمان دیلشو لسانی کردو ها بگو تی ملاو بجوئی مکن بزانا شغلی لیب پرسن لیبکونا تماشای چیانی بکن ملاو بینو و آل اینا لگر آفرتی سرکوت رایسا و لکولاک صدکا اے که ملایا امدزد زرد زرده امتای ملایا م مسلم لنو... ما لو افرض بثني اقصر بك ذا اذنيها خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام حلم يا كدواه اگر ازا شعره لگر مکسبکا لگر فقیر سمکا لگر نزاق سمکا لگيت شينا كن درق سمکا ور لگر مکسبکا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دي زه همو مراسمه ما مالا کو کوم زاین چاله راز ده کین ته درو تو کئ ته خوطرچی ته حرام خوری لا یاد لې اخری ما نشوفی رحمت کواله بيقصي دلته باندې همو جروباتان درم قوم خزم ده د دې ته لې بيتبګ د فرمیت الوده لو ان کل النساء زنت سبحان الله تم جانت خالقر اخری خوتن تم شایتان بفرميه اگر یو چې فحشاتې بیا افرته دا انفيز بیا یعنی زنا کربي حزي افرته قرآن هم وشه يبن اهي په خوشا ملاین زان و اخر زمان و مفتاح اخر زمان حزي له عالم هم وشه يبن زان نفهم او خو هر مې خو حزي توش حرام بخوي حزي له توش حرام بخور او به رز او باب نشي ټول سنت دنا که لا يوجد فناديوار بأس ما أنك أما أو هذا أما أو هذا أما من دين بأخواتك هذه المسلحة ترمي لها هذه المسلحة ترمي براو خوشي منهم رسالة سرسرهم بنا من دينكات سيخوة وبيغمبر عليه الصلاة والسلام بينا من ديلم خوش ما تسألوهم إيوه ما تسألونا هيتش دفهش منو مکان اګي سهات مبشق منی امر د کستان قدمی کستان ازان ناکم کستان نو کستان نه هیڅ ځان ورستانو بکشره دوا بکشره دوا من كستان كستان كستان بو کیامه دیکم بو ناکم بس هم د زانانه بناسم تسبيحات لدوي نوش ان د دي یوم دینه شبي شي ناکم بهمو کز اګایلبی نو د خلچه لپنا دیوار لرې من لرې ما هماني من له باسکردني من خليف <تصفيق> به اخواتك لكن تسميح هذ دوين سيدنا عليه الصلاه والسلام دفرمي كسلام الداوله نوش سيوسا سبحان الله بكا سيوسا الحمد لله بكا سيوسا الله اكبر بكا روايه تشدفرمي سيوسا الله اكبر دفرمي ستكا لا اله الا الله وحده الله شريك. لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اما حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایما دین داری دا کین لریت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څو لدنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بحث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د فرمی وک پیغمبر علیه الصلاۃ څنګه زاره واسک دو زاره چې بدن کلبیانه بو او خلقه دې ګدا بو او خلقه بزانی عمر سال، سال، سال، سال. د الله الله بو 6 7 18 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 لذلك يتسير باب يدوله محالفة عليه الصلاة والسلام أي مخالفة تبيغنبره يتبقى عليه الصلاة والسلام بعد قيب الترسي أما يكبر دو دو تلك تسبحات تشويج لست خلق لو أعنك براها سأتون دورك عزل باش على نوزكا وأنه نوزكا نوزكا فرضا تسبحات توت سنتا باستنقبو تلك الفرضات بايدا كيف؟ أنت شويشاتها كيف ولا حد دقاتي سي لو انا مسلمانه ولا انا موسكوتك خريش شتي تربي لو انا اي واحد وعادته اي واحد يصلح ما كانت شتي طب على القوادو بارطوا اي واحد قران اخني اي واحد خريش عباده اشله اتوب بنا حد دقاتي لهيك دقاي قومز جبت بس ما تولا كرا بس ما توكرا في غنبر مكين عليه الصلاه والسلام بو وقتنا هو امطان الحمد لله امام سليمان يكن امشينية ري پیغمبر عليه الصلاه والسلام راسه شكتانيا او الشهبي كافر دبي والعياذ بالله خويا باريس شكتاني اونيا اباش ريك يبقريم ماتي ناس سيراتك ماتي لنا ځان ما مصافلان دې کا ما مصافلان و درې به باسم کې ملت سياره واستو نه یې کنه ما سياره ملات نه یې کنه سيې بز ما اب مل دابنه به کوله زيده ګراب وسبري ولا ولا رشاپه پيدا ولا پرلمانيش غو پيدا ولا زيدې کړه ځانم کوشتو او قانوني د ژتيرور اوا ریان پيدا خچبو کې معدام کنه سيې ا دې سيې کوشتن سيې هڅې خرابه ده کې ما له څه معا روز و احترامم لوم لا عمامة فاك و رباني خزمتكاري خزمتكاري اوانم فلا يالنسر سف رجاء دزال دست شاماز لكم تشاماز لكم علم الشرعي ما ام بقى رواس ما في بشانده باز امن دزالن لقل كما دزالن دزالكان انا بفعل مزور الملانين امانا و اكو اقاداري باره پیغمبر بكرن عاليه الصلاة والسلام ترابوني شنائه اسلام اسا توربونه هاتوا تونابل من تورابل لنمز قوتين من تو يتون في او مانته يكده شانب شاني يكسر زهدان الحمد لله تراش و الحمد لله دخيني روما لا يقبل اكير دوا يك خوا معنى يك فيغمبر معنى عليه الصلاة يك قرآن و سنة معنى اتورك الله مبيته و بغز حجته بي بها اسلام وقبولناك اقول اسا توربونه من حق دارم بس باقي دسم دارم مشكلام نيه بلله بر اوه توه بلایانی که تشکوه ملاشی نزار وبری من ربازه کبر دا من امر بازه بر بده او دیني پیغمبر علی السلام صلوات و فراد غنم راضی خدمت دکم رازینی دراهبات دکم کیفی خوطه کینفی خوطه بس او نه امام صاحب جانبی اگر درب فتنه خلقومن فتنه خلقومن سګنه ایا دګاته ما هو جزائتي في أغنبتك عليه الصلاة والسلام؟ دون جزائتي مسلمانين كان سيهميني شاك في تنبق القيام لنا ومزقود. او دا كان او او دا كان او رازم بو حموك او اختيارة او اي او اي منالة داتة من حموية يكا حموطان في الله وطالل سر سرم بلان دينك كوبي بحموطان ارادة قينم رازين اهلا وسهلا رازينينا وخطا حرن آزادم فیدکن عبادت لو یره دبیونه ایوکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړ دویاتین خوشحستان انا مسلمان هاتو اوالې سوریایا لپاره درګه دانی شو دا یارمتی دک در اما هیڅ کومه انده دانی په وشتي به یارمتی او خارې له قومه ولولاتي خو لزید خو لخا چی خو درکراوه دار ابن احف الظلم يا لك ذو حاتب و ايره حاتب لون سليمانان داير رمتي دكا ايوا اهل يارمتينا مزال دكا يخوش من ولله الحمد والمنه سنه كيف غنبر عليه صلاه و سلام دكين ها الجمعيه هل هي شبه داير رمتيها وكايمك يارمتيها وكايده كم بيت وانا داير رمتي دن خير دان دغاتي خوخي حمولا يكتان بلوسيتم بوداتوه. امشت بکاته لزمانه لروجگاره دربده بوين آره بوين صل بولاتان و بوشاران و بوشنان خمچه او شنانه یرمتیان دا اینو آگهان لیمان بو. امشت پریشت هسته آگهان لیو بی هم اما مسلمانه به اسلاماتوه و هم برای امه هاتو داوه هاتوا دعوا يارمتي ذكاتا يارمتي بدان قوي قولها خيرهم لا يقون سلطة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر الهود والطغاة والبغاة وسائر المحسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يسلحون اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انسر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أدائك وأدائنا يا رب العالمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم الزلزل الأرض تحت أخدامهم واغذف الرؤب في قلوبهم وفرق جمعهم وشتي الشملهم وخذهم أكذا عزيز مقتدر وسل اللهم وسل مبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين